ثاني عقفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خز ونديكه يوم القيامة عذاب الحريك ثاني عقفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خز ونديك त्या yeah, आला